قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافقة للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت إنها إذا خشيت الطواف أنها إذا خشت إذا خشيت الفوات أهلت بالحج وأهدت وكان مثلما قرن وكانت مثلما قرن الحج وكانت مثلما قرن الحج والعمرة وأجزع عنها طواف واحد والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمرأة وتقف بعرفة والمزلفة وترمي الجمار غير أنها لا تقيض حتى تطهر من حيضها. يقول مالك المرأة إلى قدمت مكة وهي إيش متمتعة بالعمرة فخافت أن ندركها الحد. ادخلت الحج على العمره وصارت قارنه واجزا عنها إيش صوف واحد وسعي واحد وعليها دم دم القران نعم ويقول مالك الحائض الذي جاءت ووصلت إلى مكة. المرأة إذا جاءت إلى مكة ودخلت مكة طاهرا وطافت بالبيت لطهرها وصلت ركعتي الطواف وإطائر ثم خرجت إلى السعي وهي على الـ على الصفاء جاءتها الحيض. مجمع؟ جاءت وهي طاهر فطافت وصلت ركعتي الطواف وخرجت للسعي وهي على الصفا جاءتها الحيض. ماذا تفعل تروح بيتها ولا تكمل ساعيها؟ تتم ساعيها لماذا لان السعي مشروط فيه الطواف وقد حصل والسعي لا يشترط فيه طهارة الحائد وهي ليست طاهرة فتتم ساعيها على حالتها وبالتالي تذهب الى تحرم بالحج تنتهي من عمرتها وتتحلل تقص شعرها وتجلس كما يجلس المتمتعين المتمتعون ثم تحرم بالحج من جديد وليس عليها في ذلك شيء والله تعالى اعلم